وَقَالَ الْوَلَدَ الْمَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْوَلَدُ الْمَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْوَلَدُ الْمَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْوَلَدُ الْمَنَّ لَمَّا سَمِعُوا قِيلَ إِنَّ أَوْثَقَ مِنِّي وَأَعْظَمُ دَيْنٍ لَّهُ كَثِيرٌ وَآتَتْ كُلُّ وَعْدٍ لَّمِنْهُمْ لَكِنَّهُمْ من الله كل حالة لله وكل ولكن لن نفعرنا أمون الجذب منك وليس لن أطلق من الطاضرين قالت بذك بالأحض إليه إلا يدونك فاستجعب له رضو صفر عنه حينهم من يوم والسرع العظيم ثلث هذا من بعضها ورعو الأعنى Oh, oh, oh. तो <laughs> ये با احسن اولیم سبحانه ایلا اثمار و اهلتون و किंरा नरिया नन أنظر ما حلو ما عزت لرصال الله وأغير الآخر فيكلم فجدت من تنر الراحة وضي الأمر لن يجمي وَهُوَ الْمَلِكُ وَمِنْهُ نَخْلُقُكُمْ وَلَهُ نُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَأَنذَرْتُكُمْ وقول لمن يوم السلام يا اهل الملهم رحمني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 من سبق رقاط الناس لان يخطر من نسل ومجاجه يخطر من نسل ومجاجه وزبنش من قباره وزبنش ومن لدنك يا هوى قولت الضعونة العالمين فهما حققتهم فدوروا حيثوا من قليلها طيلمين ثم لا يأتي ایسا خیلن روی ما تنفیدون با به إِنَّ رَبَّكَ يَهَبُ الرُّؤْيَا وَيُفْتِي إِنَّهُ هُوَ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَرَاهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَجَعَلَهُ لِلنَّاسِ كَمَا نَوَا وَكَمَا قَدَّرَ اللَّهَ لَا يُعْجِزُ وَمَا نَوَّرَكَ اللَّهُ <سؤال> وَأَكْرَمَكَ وَسَوَّى لَكَ الْأَمْرَ <سؤال> إِنَّ رَبِّي وَحِيدٌ رَبِّي حل اربع يوم بعدها. ویشنی پولید